أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النوع رابع من الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسنى يا الله يا رحمن يا رحيم يا إله يا رب يا ملك يا قتوس يا سلام يا مؤمن يا مهيم يا عزيز يا جبار يا متكبد يا خالق يا بارئ يا مصور يا حكيم يا عليم يا سميع يا بصيد يا حي يا قيوم يا واسع يا لطيف يا خبير يا حنان يا منان يا بهديع يا ودود يا غفور يا شكور يا مجيد يا مبتئ يا معيد يا نور يا بارئ يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا عفو يا غفار يا وهاب يا فرد يا أحد يا صمد يا وكيل يا كافي يا باقي يا حميد يا مقيت يا دائم يا متعالي يا ذا الجلال والإكرام يا ولي يا نصير يا حق يا مبين يا منيب يا باعث يا مجيب يا محي يا مميت يا جميل يا صادق يا عفيظ يا محيظ يا كبير يا قريب يا رقي. يا فتاح يا تواب يا قديم يا بيتر يا فاطر يا رزاق يا علام يا علي يا عظيم يا غني يا ملك يا مقتدر يا أكرم يا رؤوف يا مدبر يا مالك يا قاهر يا هادي يا شاكر يا كريم يا رفيع يا شهيد يا واحد يا فطول يا ذا المعارج يا ذا الفضل يا خلاق يا كفيل يا جليل يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الثنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكايل البحار وعدد قطر الأمضار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بح ما في قاره ولا جبل ما في وعره أسلك الله ما بسمك الأعظم وادعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا ما صليت به على أحد من خلقك إنك عميل مجيد وأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد وأز. أسألك الله مثباتها في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب فأسألك أن تجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه فأسألك اللهم أن تفعل بي كذا وكذا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي اللهم إني عبدك وأبن عبدك وأبن أمتك في قواتك ناصيتي بيدك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 قُوَّتِي وَقِلَّةُ حِيلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ هِيَ رَحْمَنٌ رَاحِمِينَ إِلَى مَنْ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري لم تكن صاخطا علي فلا أبالي غير أن عافيتك أو سعو لي أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أطاعت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات أصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تعل علي غضبك أو تنزل علي سخدك ولك العتبة حتى ترطى ولا حول ولا قوة إلا بك النوع الخامف من الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسنة يا الله يا واحد يا أول يا آخر يا ظاهر يا باط يا خالق يا بارئ يا مصور يا ملك يا حق يا سلام يا مؤمن يا مهيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا عليم يا عظيم يا بار يا متعالي يا جليل يا جميل يا حي يا قيو يا قاهر يا قادر يا علي يا حكيم يا قريب يا مجيب يا غني يا وهاب يا ودود يا شكور يا ماجد يا واجد يا والي يا رشيد يا عفو يا غفور يا حكيم يا كريم يا تواب يا رب يا مجيد يا ولي يا شهيد يا مبيم يا برهان يا روف يا رحيم يا مبني يا معيد يا باعت يا بارث يا قوي يا شديد يا طار يا نافع يا باقي يا وافي يا خافل يا باسط يا معز يا مذل يا مقسط يا رزاق يا ذا القوة يا متين يا قائم يا دائم يا حافظ يا وكيل يا باط يا سامع يا معطي يا محي يا مميد يا مانع يا جامع يا هادي يا كافي يا أبد يا عالم يا صادق يا نور يا منير يا تأم يا قديم يا يا عاد يا صمد الذي لم يلي ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد يا ملك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أعوذ بارطاك من سخطك ما من عقوبتك وأعوذ بك منك لا وصي ثنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت وعدك لا شريك لك لك الملك ولك العمل وأنت على كل شيء قدير أسألك اللهم باسمك الأعظم وأهدعك بأسمك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد وأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك كلا تخلف الميعاد فأسألك الله أن تجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن في نورا ومن أمامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعين يميني نورا وعن شمالي نورا وفي أصبي نورا وفي لحم نورا وفي دم نورا وفي شعر نورا وفي بشر نورا وجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وجعلنيه نورا فاسأل الله ما تفعل بي كذا وكذا يا ربي يا ربي يا ربي الله ميني عبدك وابن عبدك ابن وابنوامتك في قوضتك ناصيتي بيدك ماغ في حكمك عدل في قطابك أسهلك بكل اسم هو سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته عدم من خالقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزيع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترجق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع ما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها الرحمة من سواك اللهم أغنني من الفقر وأقضى عني الدينة وتوفني في عبادك وجهاد في سبيلي النوع السادس من الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسنى. يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا مالك يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا عليم يا عظيم يا تواب يا بصير يا مليو يا واسع يا كافي يا رؤوف يا بديع يا شاكر يا واحد يا سميع يا قابل يا باسط يا حي يا قيوم يا غني يا حميد يا غفور يا حكيم يا إله يا قريب يا مجيب يا عزيز يا نصير يا قوي يا شديد يا سريع يا خبير يا وهاب يا قائم يا صادق يا باعث يا منعيم يا متفضل يا رقيب يا حسيب يا شهيد يا مقيد يا وكيل يا علي يا كبير يا فاطش يا قائم يا لطيف يا برحان يا محي يا مميت يا نعم المولى يا نعم النصير يا حفيظ يا مجيد يا ودود يا فعال يا فعال لا ما يريد يا كبير يا متعالي يا منان يا وارث يا خلاق يا فرد يا غفار يا كريم يا حق يا مبين يا هادي يا فتاح يا عالم يا غافر يا قابل التوب يا ذا الطول يا رفيع يا رزاق يا ذا القوة يا متين يا بر يا ملكو يا مقتدر يا ذا الجلال والإكرام يا رب المشرقين يا رب المغربين يا باقي يا مهيم يا أول يا آخر يا ظاهر يا باط يا ملك يا قدس يا سلام يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا مبهدي يا معيد يا بتر يا أحد يا صمد يا من لا ينسى من ذكره ولا يخيب من رجاه ولا يكل من توكل عليه الا غيره يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريب غير بعيد ويا شاهد غير خايب ويا غالب غير مغلوب اسالك الله بما اسمك الاعظم اهدوك باسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد فأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد فأسألك الرطاب القضاء برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مطرة ولا فتنة مغلة أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول وأسألك الله ما أن تفعل بي كذا وكذا يا ربي يا رب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 نور بصري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بِرُكْنِكَ الذي لا يُرَامُ وارحمني بقدرتك عَلَيَّ فلا اهلك وَأَنْتَ رجائي فكم مِنْ يامه نمت بها عَلَيَّ قللك عندها شكري وكم من بليه بها قللك عندها ويا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني ويا من على الخطايا فلم يفضحني فلم يفضحني هذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى Adada selüke entü ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed kemâ salleyte ve bâratte ve rahimte ala seyyidina İbrahim ve ala ahli seyyidina İbrahim inneke hamidun وبك ادرا في نحور الاعداء والجبارين اللهم علي على ديني بالدنيا وعلى اخرتي بالتقوى واحفظني فيما غبت عنه فلا تكلني لا نفسي فيما حذرته يا من لا تغره الذنوب فلا تغص المغفره هب لي ما لا ينقصك مغفر لي ما لا يضرك إِنَّكَ عَنْتَ الْوَهَّابِ الله مَنْ يَسَلُكَ قريباً وصبرا جميلا ورزقا واسعا وأسألك العافية من كل بلية وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغداء عن الناس وأسألك السلامة من كل شر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم